قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُل لِّمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِّلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَا يَجْمَعُ عَنكُم إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون وادغوا ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم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 قل إني أخاف إن عاصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسك الله بضرز فلا كاشف له إلا هو